صدق أربعين من الشباة يخلق الله وين شبيك يا الله قول لي وين أبي مثلك بالشكل والجبلة نفس الطبايا نفس الطبايا نفس الأخلاق والدين الصدق رفعين يا يا خلق الله وين ويناشبك يا الغارقولي لي وين أبيه مثلك بالشكل والجبلة نفس الطبايع نفس الأخلاق والدين نفس الطبايع نفس الأخلاق والدين صدق وفاء من الشبا جيبك يا واقو وين بالشكل نفس ال فراق نفس ال فراق ودي اللي يحبه وجله ونفس الغرور نفس الأمان اللي غفر كل زلاه ونفس الغرام اللي نبت به شرعين بك طيبة انت سعد خاف وقال مولاه طيبتك يا عمري علاج المحبين عين ابن من الشبايا خلق الله ويناش بيك يا رقون أبي بجلك بالشكل والجبلها نفس يا نفس الأخلاق والدين نفس الطبايا نفس الأخلاق والدين قولك نظرت فيها خفوقي تولى أعظم نبيات نحوتها الدواوين يالك حضور جمابه طلا اذهلت في طلتك حتى السلطان افداك عمري لو تبي العمر كله وانا معك دايم على العسر والصدق ربيع العين من الشبايا خلق الله وين شبلك يا راق الشكل والجبلة نفس الطبايا نفس الأخلاق والدين نفس الطبايا نفس الأخلاق والدين ما لقاش بي بيك بين الناس والله لو قال واشبهك ترى هم كثيرين واللي واللي تشبه في ملامحك قلا يبطي ولا يوجد من أشباهك ذنين واللي تشبه في ملامحك قلا قلا يبطي ولا يوجد من أشباهك ذنين صدقار في العين من الشباه يا خلق الله وين أشيديك يا الله The والجبلة نفس the beauty, the same tree has